بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نون نون والقلم وما يسطرون والقلم وما يسطرون ما ربك ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإن لك لأجرا غير ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فستبطر ويبطرون فستبطر ويبطرون بأيكم المفتون بأيكم المفتون قول إن, ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو, أعلم بالمهتدين وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين. فلا تطع المكذبين وزوا لو المكذبين. تدهن فيدهنون. تدهن فيدهنون, تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. ولا تطع كل حل في مدين هم ما ذم الشائن بنامين هم ما ذم من ناعل الخير اعتذار أثيم من ما عل الخير معتذر أثيم أتول ذلك ذنيم أتول أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى, عليه آياتنا اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ عَلَى الْخُرْطُومِ يَنَاسِيمُهُ عَلَى الْقُرُقُوم إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إذ أقتموا لا مصبحين, إذ أقسموا مصبحين ولا, يستثنون ولا يستثنون فطاف عليها طاف من ربك فطعف عليها طائف من ربك, طائف من ربك فأصبحت كالصريم فأصبحت كالصالين، فتنادوا, فتنادوا مصبحين، أن على حرصكم إن كنتم صالمين، أن على. صالمين فانطلقوا وهم يتخافتون فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين ألا يدخلن هاليوم عليكم مسكين وغدوا, على وغدوا على حرد قادرين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون بل نحن محرومون, بل نحن محرومون قال أوسقهم الم اقل لكم لو لا تسبحون قال اوسهم ألم اقلنكم لو لا تسبحون قالوا سبحنا ربنا انا كنا ظالمين قالوا سوبحا فَأَخْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يتلاومون سَأَقْبَلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ قَالُوا عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة, الآخرة أكبر. لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون إن للمت عند ربهم جنات النعيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين أفنجعل المجرمين ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون ام لكم كتاب فيه تدرسون ام لكم كتاب فيه تدرسون ان لكم فيه لا إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم سلهم أيهم بذلك دعيم أم لهم شركاء أم لهم شركاء؟ فاليَتُوبُ شُرْكَائِهِم إن, إن كانوا صادقين. يوم يُكشِفُ عن يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة خاشعة أبصارهم تنهقهم ملة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَذَرْنِ وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا وأملي لهم، وأملي لهم إن كيدي متين إديمتي، إن إنك إديمتي، أنت ألوهم أجرا فهم من مغرم متقالون، ألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصدم لحكم ربك فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى إذ نادى وهو مكذوم وهو مكذوم هُو نِعْمَةٌ مِنَ الرَّبِّ لَوْلَا أَنْتَ لَكَانَ نِعْمَةٌ مِنَ الرَّبِّ وَهُوَ مَذْمُومٌ لنبذ فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فجتباه يكاد الذين كفروا ليزلقونك يزلكون يا كاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم، لا لما سمعوا الذكر ويقولون. لَيُصْلِى لَكَ بِأَذْصَارِ إِن لَّمْ تَسْمَعُ الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وما هو إلا ذكر للعالمين.